الله الرحمن الرحيم يسعد اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع منتدى فرسان هذه المادة why, why? Let's, go. Let's go. موسیقی yep. yep. yep. yep. ka da and كل اخ واخت قد استفاد مما نقدم باذن الله تعالى نسأل ان يدعو لنا بظهر الغيب ليقول له الملك باذن الله ولك بمثله مع تحيات اخوانكم في منتدى فرسان السنة قام بعمل الاخراج والهندسة الصوتية اخوكم في الله نوف هاتف فت عشر 980-87-27 وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته